من يلكم اما ل والتوفيق ل ت و ق ي ف ا ب س ت ق ب ل إن ش ء ا ل ل هلا ا خ ف رح نبقى مع المشتركه رقم ستين ا مجرد ش ي وانسى كل الزكريات كل يا حياتي شيلك من حياتي امشي وانسى كل الذكريات م ن دونك مش حلمي ا ل ح ي ا ه ولو انك حكيولي اللون انك معقولي بعرف بعرف قلبي علي ما بيخبي وصعب انسى صعب الذكريات لو قلولي مهما